بسم الله الرحمن الرحيم. إلى جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جن. فصدوا سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقون وإذا رأيتهم تعجمك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو أمرؤهما رأيتهم يصدون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 والأرض ولله خسائل السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل ولله العزة ولرسول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 والله خبير بما تعمل